يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا غن لنا واسمعوا وذللكافرين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل أن عليكم من خير أن ينزل عليكم من خير صبر رحمته من يشاء آية أَوْ ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تَعْلَمْ تعلم الله my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 لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عين أنفسهم من بعد من بعد ما تبين لهم الحق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير Love كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم أجد <سؤال> الله أن يذكر في غسمه يذكر في وسعى في خرابها لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق وجه الله إن الله واسع صدق الله